رواه البخاري الحديث التاسع والثلاثون الحديث الثامن والثلاثون حديث كصد يسددي روا البخاري إمام البخاري أيها ولي عن أبي هريرة أيك رضي الله عنه قال إنه يقال قال رسول الله رسولك ألا يرسل الله عليه وسلم إن الله تعالى واصر إياه قال ألا وحيري من أدا قافك الله اللي تما لي أنيقى حالو إيسوه ناضي وليا ولي قافك الله اللي تما فقد أدا أنتوا قفك الله أسوحاً إبايسيه بالحرب الضغال وما تقرب إليه يقول ما سردو هذا عبدي أدونك يقول بشين وح شيئ غاسو أحب لكاتش عيل بدنيه إليه أكتيده مما كي حديثة إفتراثه أن كواج بيالي حليه كركيس وَنَا يَزالُ كَمَسُولُ أَبِي أَتُونَ كَيْغُو يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ إِنُّ يِغُو سُدْوَرَا يَبِنَّ وَفِلِ السُّنُوين حَتَّى أُحِبَّهُ إِلَّا أَنْ كَجِعْلَادُو فَإِذَا أَحْبَبْتُ مَرْكَان جِعْلَادُو كُنْتُ وَحَن أَهَانَا سَمْعُهُ مَقْلْكِيسِي الَّذِي مَقْلْك يَسْمَحُ بِهِ وَحْقُ مَقْلَا وَبَصَرُهُ أَرَقْ لِسِيَآنْ قُرْهَان الَّذِي أَرَقْ يَبْصِرُ بِهِ وَحْقُ أَرْكَ ويدو غعنتي سي ايا نقنا علاتي غعنتي يبدي شو بيها وخط قانا ورجله لوقتي سي ايا نقنا علاتي لوطاي يمشي بيها وكسانا وان سالني هدو اي ويديو لا ل... وان سالني هدوء ويديو اعضيته وعصينا صدم حقا سدا سا كوسغان هدو ويديو واسينا لكن البخاري صحيحه البخاري وكو taala وإن سألني هدوئ ويديو لا عيدينه والله ونسينا اوسينا اوسينا صحيح البخاري كما سقط والله ان استعاذني هدوئ من غلما لو عيدنه وان غلناه من غلينا رواه البخاري امام البخاري اي حديث ثوريي حديث كان واحد وين او مهم وحديث القدسنا ونبي صلى الله عليه وسلم وكوري الله رب العالمين أبو حرير قال, قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم إن الله أل تعالى أل واصر إياه قال الله وحويري من عدا قفك الله اللي تملي أنه حال وليا ولي, ولي weli kee qofkii la oleeytama faqad aadan tuu bil xarb qofkaas waxaan ugu siiyay inaan la dagaalamayo alla yiri marka fikradda ugu horeeyd waxay tahay allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu siiyay adoomadiisa qofkii la dagaalamaa weli awriyada ilaahi kam mita ilaahin inu la marka waxa muhiim in la baa mas'alada mas'alada ugu horreeda wariiga alleya weeye yaa leerada wariiga alle mas'alada soo mas'alada ugu horreeda wariiga alle waxa weeye sida allah sheegay subhana wa ta'ala qala in awliya allah illa khawfun alayhim wa la hum yahzanun الذين امروا وكانوا يتقون وعلى بصفه ولا بسفحيد كاستو لا هلو قف كاسته ولا سفه لا هلو واولي الهي الايمان والتقوى سيره دتيره قف كاسته ومؤمنه او الهي كبقا واولي الله بهذا بته وحا قوبم بحدي اله دلالته سبحانه وتعالى قف كاسته ومؤمنه وانه وار نفثي سا يا مالكي سا يا عيردي سا ان تاسوا وان اي اديكا فد بادان فاقوبم بحضرتي بقى تجر سيده قف الهي فرماسان او مؤمن ان الله كبقا وحا قوبم بحبي الهي انه كول دغالامو ارينتاسد وحا ويهيان قوبم بحبي نفتادن قوبندقت نفتادن قوبندقت الامام رحمه الله تعالى مرق شرحه يحديث سوخ يري المراد هنا بالولي المؤمن وقفت مؤمن قال الله تعالى الله وليو الذين آمنوا ألا يري إلا وحو قرقارئو يهددك حقرهمي مارك قف كستو حقرهمي ألا قرقارئيه سيئة هادات لحق الله تنطرب تجار سيدو إلهي وين سبحانه وتعالى على ذي سيد دقالك سببا بحض سلاسوية <تصفيق> الإمام ابن الدقيق الإيد أصنع وحو يري وليو الله تعالى هو الذي يطلع ما شرعه ولي إلهي وحا ليرضا قفك الرعويه ألاك شرعيه ويحي الله الذي يفكرنا ظاهرا و باطنا معناه قلبك وحي الله واجبين لا قميه كرومينا ظاهركينا و اوغه غانسنا مركا هو مؤمن تقي وي قد كست او شرع الى الله الراء سترتد فليحذر الانسان من ايداء قروب اولياء الله عز وجل مركا قد كستها كدكتونا انو ديبو قلوبته اولياء الله waa weeyaan olaytanka macnihiisu waa in aad calaaw ka dhigato oo dhibaato gaarsiido kale oo muhiimka waxay tahay olaytanka marka la olayfto ama dhibaato gaarsiido ilaahay kula xulaytamaa wak wax muranuba in dhex qof muumin ah ma ilaahay waxay tahay wa marka qoola dagaalanto li ajri wilaayati diintaas alle oo ah iimaanka iyo taqwaada uu ku sugan yahay iimaanka iyo taqwaada marka uu la dagaalanto wa markaas markaa ilaahay ku la dagaalama sidaas weeye ibn aldaqiq al-haythu bi wax kala umaarka ya waxaan warka inuu yahay وقفك ألاح الله التما ولا يداس إلهي إيمان كاس يتقوى داس دين تيس إسلامك إيمان كاس أهيستو إيا الدين تاس أهيستو طفك درتيت ألاد دقال لما طفك إلهي ألاد دقال لما وقفكاس وقفكاس أما إذا كانت الإحوالين تقتطين نزاع بين وليين لله لكن حديث أيته دقال أما سمورنك بحمر أرين قبيت كينا يده dab ama bawo ama ifqabsi laba waliyo ilaahay siran waxaa weeyaan xaq ayaa ka dhaxaliya oo isku sheeganayaan ama waa dig ama waa dhaqaale kale ayaa isku sheeganayaan oo qof walba barada xaqiisiimo helo taaso meesha ma soo gali karto taaso kale keenay mid allah inuu kula dagaalamo di waxa aad isku haystaan ay tahay ah oo wax weeyaan shakhsiya ama sidbanahaas برو آباً كالقالا تاسو كين ميد الله إنه قلت دقال لهم سبب طواه وغيري من الدقيق رحمه الله فإنه قد جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خصوما وبين العباس وعليا رضي الله عنهما وبين كثير من الصحابة وكلهم أولياء الله عز وجل هيا لهم وغيري وحاة ضادة نحمرة أبو بكر يا عمر وحاة ضادة نحمرة علي بن أبي ظالبي عباس من عبد المضالح way dahmartay qaal kala sahaba ka mid ah damaan sahaba wana awliyo ilaahi waa wa koo ugu horeeyay baad al anbiya awliyo ilaahi haddana tasmeekayna inillaahi laa ilaah illaa marka awliyada ila qofka dhiba فسلاحة كلاوحي تاهي فقرة او الله يري وما تقرب إليه إيقومي سودة ووادو أنيقا عبدي الدون كيقو بشاين وح شايقاسو أحب إليه اكتايد اللوغات عيل بدانيهي مما كي افترطو عليه أنكو واجب يالك الدون كيقا إله وحولي يسبحانه وتعالى إيقومي سودة ووادو ووادو أنكو عليه واجبه سلاحة نواة مسألة مهمة ووحي تاهي in waxa la loogu dhawaado waxa ugu fadliga badan waa waajibaadka waajibaadkuna waxa ugu fadliga badan oo ugu horeeyo ugu waajibsan waa waxa ku xigaana waa salaadba waxa ku xigaana waa sukaaba waxa ku xigaana waa soomka waxa ku xigaana waa xajka kadibna kala bilaabanaya shanta arkan islam ugu horeeyo waa waajibaad marka wax ilaah loogu taqarro wax ugu waweyn waa waajibaad إنه واجباتك سميده محرماتنا كتفتو سنوينك كدبه يكوحيقا قبك أدون ته واجباتك ضيحوه سنوينك كن مشكوله وحيتو سيداء جهل جيس إيه إنو سنقولن طريقة إلهي اللي هو دواده دو عوري بن الدقيق العيد فيه إشارة إلى أنه لا تقدم معفلة على فريضة تسوحي قطو سيداء إنان سنبا لغا هرمري واجب. واجبك أقبك واجبك إيه سمع لغا ربا وإنو هرتو واجبك هرمريوه waajib kowaani wa hormariyo taasunauba ay dambeydo dad badan wax arkayda ramadaanka lugu leeyahay maalmo kamida bay inay soo qaleeyaan oo haddana ayadiyon qaleeyeen ramadaankii lugu leeyahay ay waxay leeyeen waxaan soomaayna wada ci ana sun qalo sunna taswaal dhan tahay sida korta hormari mideeda kale wada ca ya ajir lagu balan qofka ramadaan soo ma loog balan qaad ee qofka iska sooma looguma balan qaadin ha man saama ramadaan tuma atba sita min rawad min shawal unad wiisa sallallahu alayhi wasallam qofka ramadaan ka sooma kedin narraasiya lix ka midah shawal qofka as qof sanadka sooma lamid waxa laga rabaa sekada waxa weyn waajibka fihi kadibna sadaqada sunnada fihi soonka waajibka soon kadibna soonka sunnada ku dar sidaas weeyaan xajka waajibka inta iska xajin ma baqaan sax ya soo xajka ibadooyinka kale oo gudduwan yahay haddii aad xaj sunnaahan xirana awon xajki waajibka ahaa xiran oo aan soo xajin waxa weyn calal idlaaq waaba is اما النادي اما وحكا لا تحيطة دار ماركا اسيجا مبعا صحابه متكلم على كل حال ماركا وحال لازم اوقفك المؤمنك على الرضاء انو واجبك وحوه ينهر مريو ماركو واجبك كتكدب وصنويك اللي يناده تاسنا وفقرة فقرة, فقرة كلا يتوحي طهي الله سبحانه وتعالى ويخو وما يزال عبدي الدون كيقو كسو Yattaqrrabu e aya aaniga inu ugudha waana binna waa fisanma yaalka hadtaa u xba aankaado. Waa ween qabku hadtu wa jibaadki guto kedimb nassu gadda inino w u ga habqaami inu caado. Waaan wee habbi inu kuada raaleka noqdoo waaqaayaada ugu sarraedda ee qafka muka u dalba. Waaf muminu daldo waxa ugu sarraya waxay tagu haalka Marku raali ka noqdo calaabkiisa ka marku eegu, raali ka noqdo ayu danahaaga dunyada iyo midaba aqraba ku guda dibatooyin ka dunyada aqraba ka qabana marka waa shayga gaayada ah ee ugu sareeya ee subhana wa ta'ala hatta rabbul alamin marku chamaa shaygay uu yidhi warudwanun min allahi akbar chamaa iyo waxa soo waxa ka wayn allah raali ka noqdo marka ilaahinu ku jiclaado ay ku gaarsiine si xirteeda wa in qofka muuminka qalbigiisa ku soo haadiraya ilaadaad ka markuu gudana ilaahay jaceylkiisu ugu gaaro ah wa in qalbigaagaad ku soo haadirada sunooyinka ina daaintu sunooyinka ina daaintu ma aha maalma ina samaydo كاسا جعيل اله لغوة مركينة كده ده شو قلبه سوحاة ده ده سيئله كوغوة جعلاد عمل كان دائم سلاة ده ده ده ده صدقات ده ده ده ده صدقات سكيده وحوه هده يدو وعقه وره ده سوان كان سندا ده ده ادكارتان ده ده وراناخرس كان ده ده اله جعيل كيس ادكارت الله مكو كو جعلاد واسيوه ده قف الله جعليه المكاتب وإلادة فيقيراتك laakin markii hore u baahantay inuu juhdi iyo ijtihad adag la gasho naftii markaan taaso wax muhiim faida ah habbtu markaan jiclaado ilaahiir subhanahu kuntu wa ana ahana sam'u wa maqalkiisi alladhi maqalki yasma'u bihi wa hakum maqlay qalla wahu subhanahu markaan jiclaado adoonka waxaan noqonaa ilaah maqalki adoonku wax ku maqlay ana maqonaa wa basarahu araqi si ya maqonaahu ilaahiir alladhi araqa يبصر به الودونك و... و... وحكو اركو قالو خليه هي وانا نكون ارغي يبصر به الدونك وحكو اركايه وي داو غعانتيس هي انا نكون الله تي غعنته يفضش بها وحكو قبنا غعنتي وحكو قبنا انا نكونه الهيري وفي رجله لكتي سي انا نكونه الله تي يمشي بها وكسخنا وان سالني هدووي ويديانا لا او والله واسينه الى المكا ma haddaa chayalka ilaahi gaar taalla ku ciilaado waxa aad weydiisato aku siina baahidaa dadana weydiisay aku siina asma sawmaceedid marka waa fadiina ilaahi la u codiyayna uu saas sax bukhari ku taala wala inis wara inis taaban haa duu magangalo oo hadith kan dadbaana ku fiidnoobay oo ay gaar cisay inay islaamka uga baxaan ah oo islaamka uga baxay hadithkaas macniisa ay in xiraafiyeen mahallu rajid hadithka ilaaha wuxuu leeyahay adoonka markaan jaclaado aanan noqonay adagihisi wax ku maqlay indhihi wax ku arkay gacan aniga waxaan noqonaa mid ilaaliyey dagihiisa in dihiisa gacmihiisa lugihiisa usoo maay degaysan maayo illaa waxaan raalli ka histina, ahay maahani degihiisa degi waxaan ka waxana anigu raalli ku dabeeso ana xifsina maraba insha allah ku me degaysanay waxaan raalli ka ahay qofka allacalihiis ma degaysto isku dirdirida iyo waxa qurun kam meedhayso qofka cala jicili markaan jicilaado dhagii haysan xiftena indii san xiftena ku fiirima ila waxan raali ka ahay mahan ku ma fiiryo waxa la wax kasto ala ka arado ha haa taa waxa weeye ninkii قرم إيا تفليمو إيا الشيطان إياو كنال الشيطان كنفير سمع قف إليهيك على دينيس إله أو إله لنا قعنيه سكو قبض ما إلا الله وحرالك إياه إماني لكتي سأقص عما عم إلا, إلا وحرالك إياه إياه إياه إياه معنى هذا وإنتص أخرى هنا أفر إمام مثلا أفر إمام إما أموه سيداتي يهي أيان كأخر إمامنا مثال إمام النووي رحمه الله شرح ايو كتاب كان صاري شرح ايو كتاب كان صاري ويقول كنت قوره تعالى كنت سمعه يحتمل وهي معناها اقبلت كنت الحافظه منك الى اليان مقنا لسمعهه ولبصره ولبط في يده ورجله من الشيطاني شيطانك الى الينا معناه وصل انا الى الينا وهي معناه وهو قال كنت في قلبه عند صمعه وبصره وبطشه فإن كارني كفع عن العمل الغيري قلب جيسه وحا كويناري يقلق هادو أركوه وحويا باعداء اللي هادو مقلط باعداء اللي وحكا لامقلمات باعداء اللي كو مشهولة وحكا لنوة كتشي السنة وشقع ضو أركوين بيه سباعداء اللي كو مشهولة وحكا لان ايو كتشي السنة يوه قلب جيسه اللي كويناري لما لا سمع وكذلك ابن الدقيق العيث رحمه الله معناها ايو الشاري معناها معناها ان هذا شيغني او اه الهي ان احفظني سبحانه وتعالى وقوله يري سدان سدان ويه معنى هذا وهو ذلك اريد لا يسمع مقل ما الا انه لا يسمع مقل ما ما لم يأدن الشرع له بالسماء وحان شرعه هو أكضل عنه لقيسة مدى كيسة ولا يبصر ما لم يأدن شرع له في إبصاره من الضفيرين يوحان شرعه أفصحين إلا في ريو ولا يمد يده إلى شيء ولا يمد يده إلى شيء ما لم يأدن شرع له في مده إليه وحان شرعه أفصحين جانت جا سأتاج ما ولا يَسْعَى بِذِجْلٍ إِلَّا فيما أدنى شرع فِي مَا أَدِنَى في فِي صَعِي إِلَيْهِ لُقْتِي سَنَأُغُصُ عَمَّا إِلَّا شَرْءٍ وَوْحُّ أُفَّ صَعِيٍ لَوَصُ عَدَى فهذا هو الأصل وقصة معنى أصلك معنى أصلك وقصة معنى كلم يأتي له إلا أنه قد يقلب على عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف بذلك فإن خطب بقيده لم يكد يسمع لمن ي inu maanuunna taqafta alla maku chalaado dikriga alla ka qaalib maqna marka dikriga alla ka kaarib noqdo taqqa ila luu oqon sadaqaf ilaahay ku dagan xiskiis inuu yahay waxa weeyaan wax kale hadlo lugu hadlo mabab mabab ku sigan hata inuu maqlaba waydi ekafa fasna wa ibn taqiq al-ib al-hasib ibn rajab al-hanbali asna jami' al-uloom ووحر المراد من هذا الكلام معنى لو رجد هذا الكام أن من هذا بالتقرب إلى الله تعالى قفك كددال إن الله هدو هذا بالفرائد وواجب يالك ثم بالنوافلاتنا ثم يالك قرب إليه الله هدوين النفتي حقيسة الله هدوين ورقاه الله كرسين من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان درجة الإيمان الله قره وقابه وقابه درجة الإحسان. فيصير يأبط الله على الحضور والمراقبة. وقلنا قرنا قف إلهي وقابده. مراقبة. إيه. قلبك سو حاضره. أنك مركن سلاة تكويل وقال قلبك وقال قراره ديو قارك سوئلي. أبدا نحق أفكره سوئلي. قلبك سمطمئن قنا إبادته. تاسو بكل راحي سنعره. قلبك يأسوه سوه جانسانعه markaas in lahayd wuxuu ku aabudana qalbiisu haadir ah iyo muraaqabo asagu ku jiree qalbigu wuxuu ka bixsnaa macrifada ilaahi iyo jacaylka alle iyo ilaahi weynentiisa iyo iyo heybadiisa ayuu ka cabbsanaa qalbigu marku adamada ilaahi ka bixsamo wuxuu kattriraa qalbiga adamada asalle iyo jacaylka alle kullnaasi wuxuu waxa la ka soo haray markaas aan adoonka iyo jacaylkiisa ha وحركه باقي نقو مايان وئتي اني وئتي الله تي اري وئ سنن النبي وتعال النبي غير كان سجاره متضن اول قف كان نصها كقالبه او او وحان الله جعل ان كجيدايه وا كخرو با بس وا كغدبه وا كغدبه يا يري سو وداهال دار ويهي ولا يتحركوا الا بامر يري مركو اذن كاسكار و لا ينظر العبد إلا ولا يتحركوا إلا بأمره أمرك الله معنا وحكا ربك دقائق ما ميشو دقائق وميل الله أمره تنكلي ويسك الدينة وإن بطاشا بطاشا به هدو وحكبنا أمرك الله كوكبنا فهذا هو المراد كاسو ومعنه لورجد بقوله ومعنه لورجد بقوله وحبوش يتايقون كسببوده وقويري فإن نتقه دو هدله نتقه بالله الله كوهد الله أوه الله أمره كوهد الله Wa sana bihi haddu wax daga sana na wax amray daga sanaaan. wax am ayyu daga sana wa الذي يs bi sida soo kalad ta waxa a fiiri wa mada bihi. had wax waq si wax amray wa badsha badsha bihi. hadii wax qabana qban هو المراد ومثل اللي قد شده بقوله اللي هذا الكيس او الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اللتي يبضيش بها ورجله اللتي يمشي بها معنى اللي رجده معنخص معنى اللي رجده وحي لا يتحرك إلا بأمره فإن دقاه هدو هدلو مكباق بالله أمر الله كو هدل وإن صنيع مركو واحد دقي سنة أمر الله وحكو وإن نظر نظر به فطوح ثرينا امرك لو كفرنا وإن بدا شبدا شب به فطوح قمنا امرك لو قمنا امرك الله ايو كو قمنا معناه سو معناه لهل شي مره انت شيغي و خوي سيعمان كدغيس في خلاف ايو شيغي و هو يريد وان اشار قف كي اشاره الى خير هذا معناه اس وحانا قين كوف كان مره الله جعلها الله حفظنا دغي هيس indi hisa lugi hisa gaxmi hisa qalbigi sa allah xiftina macna haas macna ahay manta ka ishaara oo jira hadii kan sheegayo fa inna ma wakhala ma han yushiru qafka suhu ishaara ila al-ilhad galimo galimo way meshru ma han maasifa saqi al-ilhad kusara oo wame al-ilhad ka اتحاد كان الله يقف اسمي مقنا و كفر قاصي و و شعره ان تاس معناه هي قفكه اشاره والله ورسوله برئان الله يا رسول برئ ايك من الله الله يا رسول برئ ايك و كذلك الحافظ ابن حجر في البارقه البخاري قمر تو شرح هايي معناه قالوا سنوه راي الاشجان أي ايو اسماء اشاره معناه اسي ايما بالانو كسو نقل لكن اسو و كسو نقل علمي معناها إجمعنا أهل الإلمي قلت لا تكون اتفاقين أو يسا انقلافوا هاين إن معنوه يأي الله تفكا أكلمينه إلا لنا إله أكلمينه إنه معنوه ومعاني بادان الصونق لهم كافوا آقف وحيروا وقالتوا فيه اتفق العلماء علماظه وحيكوا اتفاقين مما يعتد في قوله انت قول كود الله تيصدق وحن قول كود الله ترسانا كن أهل بداعي وحلمت كواس قول كوده ترسي ما قاله لكن علماظه أهل تبا إذ كتو صنابه طب صنعي يا هنغدو لكن شاهل قول جيسو ترسي مقلو وحالا ترسى دهوه أهل العلمي أهل الصنع تكا علميك إيه اللاك عبسيك يسكو الدرسة دي إيه المطابعة رسولك أقل كوضو ترسيك قلو وحيكون اتفاقين أن هذا مجاس وكناية معنى عن إنو سربابي هاي محالا كي سربابيه عن نصرة العبدي أدونك إن الله أجر جارة وتأييده ألا إنو الزوشنا si daafay ku u tafaaqay ilaahi baaxir u china ilaaha ayda alla u kalmayna markaasu dhagaha u xifsina oo indhaha u xifsina oo gacanta u xifsina oo luqta u xifsina taas weeyah markaasi haddii kaano subhanahu wa ta'ala neftisu alla wuxu deecee adonkiisi xigniihu wax ku qabanaay u yir xibnaha wax ku qabana ana ma qonaada wa allay illa alla ukaal maana xibintaana xifdinaaye ibnehi oo adonku wax ku qabsanaa yaa ma qonaahu allay maxay la riwaayad kala waxa ku dhacay wiili hada waqca fi riwaayati fabi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yaqdishu wa bi yamshi aniga waxa weyn ayuu wax igu arkaa aniga ayuu wax igu qabana anuu ma igu socono qaala oo xubi waxa dhaha duufi wal ittihaadiyatu qolada ittihaadiyada ee ku faartaa ittihaadiyada waa قولها بالتحديث ككل مي او و خيراهدين زعموا قولها سوحي كون تدخودين انه حديثك على حقيقتي حديثك حقيقتها اه, سا آه. سا دا دا الله اظن ما كون وي ساسل لولك ذي اه علي الله ساسيلنا malaka say siwade u riixan baa isna hayredeen malaku jibriil ha taqqa ala surati dhahiya saaq laday jirta dhahiya so muqal kisakuma so muqan jibriil ha wa sax waxa hayredeen malaku war ruhani surati siun tasibay surat banu iラク so muqad de ilaahay inta skabana u wada inu ilaahayna abdon ku so muuro saas ku faar taas markasu halakisu wado wuxu yiri ta'ala allah alla wa kasareya ama yaqulu dhalimuna dhalimin tas كبير ilayhi ilu wan kabiran sarayn wayu allah يهود soo kale ka sareya kan inay yahood iyo nasaara kan galna badan yihiin culimada aad ay u cadeeyeen libaanka inta xadiyada ah oo xululiyada ah sabkan wa matniga abushujaa ما قبل لتاع فقه الشافعي هذا مختصرات وغير يركم نطعه وحاشر حشيغل له هذا تقي الدين أبي بكر ابن محمد ابن عبد المؤمن الحصني الحسيني الدمشقي الشافعي ماركا شرقاس أياس كلاواك تام معروفة أولا يخانه وليما تطبدا نصيب ضرر كورد عضي ماذا كانت ضلال كورد كا حفافي أي بيهودية لكتاباس marka qof walba oo gurigiisa uu yaalo faan ka asaana laha iru balke taa ka dib u feeriyo oo qofki kuma filna iru sirada waa dadashay waa iska fiican hada inta suqoon filnaar hada kutubna ilaah soo madajin husunna sooma dileen sida aadiga kula fiicnaato marka sheeqaan u qor dhintay 829 hijriyadu markay ahayd inta hadlak wa kitabka wa kifaayatu l-khiyaar dabcadana wa darul minhaaj safhana wa 204 iyo 0 safhada ah baabka uu ka hadlayna wa baabka zakada yaa la siina markaas wuxuu ka hadlay dad aan si kale la siin karin wuxuu yiri qultu qatathral jahl baynana maanta jahliga yaa kubatir uumada dhaxdii لا سيما في تجا وحين كسي جيرين ويرا سيغار اه اون ربا بطا انان شيغو في التجار كنا سطره الذين قد شطفوا بتحصير هذه مزبله اي لجيليسي ايغا دنتوودو ان اسكو غييان اني سوو خاسليان قشنقب قشنقب والعكس يبقى في ضرك قشنقب و شيغا بد ايغا دند حمه دودي اين نقطي قشنقب الى اروريا اه كاثري ذات وحوة بنطيوه ساسو لي ما حيونسو أرورنا يعني للتلذد بأكل الطيب واللبس النائم والتمطعب بالنساء الحسان وحي ربانو يري ويقشن كاثرو أرورنا يعني إني كم عن سدان انطفع عن إني عنام نارك الحسان ما يخيرتان ما, ما يكون راحستان انتاسي ربانو إيه أدوم وغيرس أدوم وبقي لهم بكثرة أموالهم عدم في قلوب الارادين ما دام اي مال بيديه وها اسكودد جي ييري قوه مخنود ليسن قلوب تول ا علماء ربانيين تا اسكودد دج يانو يغنصطر اي تجار اي باكه مال كان ما لكن وها اسك دبا قرقرو ييري قوه مخنكه اراضيش او دولي او يي ساجا شيغي دوناي ادو دغايسو او من المتساو في الصوفيه راهو قوه مخنكه كواس اسكودد دتير پورتل پدكا دقاله هيستا الذين قد اشتهر عنهم انهم من اهل الصلاح كواس صوفيه ده او وخر اي كا انبخبي او دات كدخيو وا اوغو فاقت ان ايين دد ور وناجسن اهل الصلاح حد عباده زهد غير او غاينيه ا عمد او دخ غشاي في كتاب خاندا د و سفي الشافعيهو بيكواس al-mukatibin al-ihraada at-raqiibun wa hafat ka ugu dhix faafay yiri in ay yihiin dad igaada alla ugu qay ibaa allah fatasa ku asbata muhamiyo qadachiyo ayagu araba kala yidka sodid idaa basa qufafay fatakhada kullu minhum zawiyatan midka mawla usamaysay midka samelo mawla qurei aw makanan yudhiru fihi naw'an min dhikr ama bel gooriyum samaysayo on noo u gooriyo dhikri go'o وقد لف عليه من له زي القوم وحاكو سو بيرو دد كات كميدو ييري رجي مقالكودي كواله وربما انت احدهم وحديك تير مره ان قبل كوك ام نسبه شيقته الى احد رجال القوم رجي في جيشهم الكمله كالاحمديه واحمديه باكروي اي والا قادريه قادريه وقد كذب بن اي في انتماء نسبه شيخك ايي امه شيغان يان ناترن عبد القادر جيلاني رحمه الله لشيخ او عالمو اه نسبه شيخك ايي امه شيغان يان كذا بين ووي وكتابن شيخ اييش عبد القادر بريقا كمس حك مركز فها ولا اي كو واتان سو شيغنو قادري لا يستحقون ما مطن او ما مطمحسوف يباسو شي اهل شيو منزكه واتك هل شي او سيكو لا ولا يحل halal امائها دفع الزكاه الى من ذك له دينه زكاه لودي بان halal ماهم و حرام ومن دفعها اليه قكي ودي بسكو او يسكي اجيغنسي لم يقئ الموقعه مش على اوغو ما ديسكاسي وهي باقيه في ديمه و لولاي سكدي سكدي اسك كما بكين واما بقيه الطوائف اما طريقويك كانوا شيغين الا طريقويك قادير هنديكري مانترادي كبكت كوخا كو... كانوا وهم كثيرون وانا تربدين كل قلاندريا كامله قلاندريا الباكستانيه الهنديه كو فافت اه وال حيدريا يسد من المتصوفه تقوي. محققه وكو لوران سوفيا اسكادك تاكمه يتميز اطباؤها بحلق رؤوس وهي ان كل مرحه حيران ها برنامج مرحله واحد في القرلاص قلندريله يشارك طلب ابو سخيران ولحاهم قركنه كل وحده واحدة حتى سنيه واحده ها سبحان الله خبك دغ بعد كل وحده تنفط المرحله يكملوا جنان ها غركي واحده شاركنه واحده سنيه واحده وحيو دم قرلاص وي هي دردة ووت وال حيدية الجناعة من المتصاويفة وق إذانا بلدا صوفيا ك تكم يون صون ووح اللهنس إلى شق حيد الذي الذيج حيد كاس أي الله نسية. مرك قو ساكمير فههم أيبون أيضا نقاش على اختاف السراقي في القين كود اسكرلااف أيذا يجرته فيهم وعقص أ زورية والم الحدة وطناشاترمي زوردة ال إن كفر الطعي waxa ku jirta firqooyinkaas xuluuliyo iyo mulhidmimo wa hum aybuna akfar wa ka galma badan yihiin min al-yahudi wal-nasaara yahudi iyo nasaara wa ka galma badan yihiin wa qolada xuluuliyada ku jirta ma dhuruuq doqan ah ooowo misalada qadiriyow dal iyo axmediyow dal iyo waxana maahan fiiri ay saga wuxuu ku jira waa firaha ay ku dhacayta xuluulka iyo tixay لكن قار قمدها وفي رقبة قمدها وحابا سيقنا عقيدة نحلوك يتحك اه والله بديح قليل انه مالينا انتحك نابا مثل حديث كنشرحه انا باتفده جايبا وليبا مقدش اينا ايها مركز يوليه يهي كنتو صنعه الذي يسمع به إلهي انتو كمق له كمق الله وبصره الذي يبصر به إلهي انتو كأركو كأركا وريج له اللتي يمشي بيها مكو مرايوه هل كانتو تلعب تكار ديقو خبيو ديقاتي تا بير كفر إلهي ما لا ديكنا حتى إلهي ما البصرهيكرا إلهي تطالبن كقادوب يوديق ايدا وكفر يا فيلي وخف قرن كان إلهي يوجهل ما سبحان الله إلهه قلبي ينهمدوب إلهه قلبي ينهد الليل واحرم بلال لا يابلن مركا هو يري فهم ايضا على اختلاف في فراق فيهم وخاصه الالف اللوريه wa hum akfaru min al yahud wa al nasara yahud wa nasar ka galma baray quraan ah dalawriyada iyo ittixadiyada qoladaas wey ko yahud iyo nasar ka galma baran qolada kale waa dulayaal laakin kufriga oo he وإن آيات القرآن عديد وحن إليه قال ليه فقفك اللي سمك قال لي سكره لكن وحن آيات القرآن يحديث ما بأي عديا قال ليه إليه وواجب إليه رواق قال ليه مركز الشيق يري فمن دفع قفك يوديب إليهم في القوين كشيئا شيء من رسك واتي كميدا أو من التطوعات حتى الصنع فهو عاصم بذلك اللي بدا سؤالك عاصي عاصم وكدن بابي يلحق بذلك من الله العقوبة إن شاء الله إليه حديث عن عقوبة ويسود دقي الدونتا ويجيبو واحد واتبكوه ويجيب على كل من قدر على الإنكار عليه إنو ديدو أو كون كيرو قف كستو أودو أن ينكر عليه إنو كون كيرو واسمهم متعلق بالحكام وليبي دم نمان كاس بقى نمان كاستحرق بقاء متصوصة بقاء إنو واحد إلحاد يكون فيقى ومدى كل حفافنا دم بقى ذو دو وحضو الشكساريه بالحكام المدى المسلمين أيها سارية الذين اتعالهم الله في مناصبهم لإظهار الحق وقمع الباضل معايا <تكلم> <تكلم> يتغوين كأي كنفتيا وحاا إله غطان كالحق اللغوكر يالباطل كالغوبر بريو مركا سلطان هايستاه مسولان اهي مالحوين اهي وسيران اهي والي قبلان اهي وحاا ويان منكرك يا شرك يا شرك يا كفر يا الله داك الله مما توقيد يا سنة انا اتقار ما وحا ويان إلهي وانا اقوده ايه عذاب ايه كم مدان إساء اقوده ايه عذاب ايه الهي كم مدان marka waajib waxaa ah in ay baadil ka dilaan oo ay baabiyan xaqana ay kor yeelaan xaqana ay kor yeelaan iyo in ay wuxuuri wa imaatati ma jaa rasuul sallallahu alayhi wasallam imaatati in ay dilaan oo saaxada ka suuliyaan wax kasto rasuulka loo soo diray in suuliyo saaxada waajib ku amarka muslimiinta kana ka 10 kana inta asan ku gabsanayna wallaahu